يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يرجع إلى ربك راضية مرضية